بسم الله الرحمن الرحيم حم يم والكتاب المبين ان ما جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَثَلُهُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَالَّذِينَ زَلَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَبْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي طَلَّقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ الكلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا وما قلنا مَا لَهُ مُقَرِّبِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ نِعْمَتِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظَلَّكُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا مُشِرَّ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيرٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَافًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلصون أم آتيناهم كتابا من oadilihi fahum bihi mustansikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala وَكَذَلِكَ مَآرْسَلْنَا ما مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ مَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُغَفَّرُوهَا إِلَّا قَالُوا مُغَفَّرُوهَا تكون قال اولو لذتكم باهدا ما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان ما بما ارسلتم به فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فقرني فإن سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء قَوَّةٌ وَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ مَا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ على رجل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 بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمين يكُر بِروحمَِ لِبُيوتِهِم سُقُفًَا مِ فِقوتِ وَمَا عَكَ عَلَيهَا يَهَ وَلِبُيوتِهِم أَبَوابَو وَزُوَ لَهَاَت تكِئونَ وَزُخْْرُ فَا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَذَانُ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَبِئْسَ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذْ إن ظَلَمْتُمْ أَمَنكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَسَمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِن إما نذهبن بك فإنا منهم منتقبون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدعون فاستمسك بالذين أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسل ما منه قَدْ لِي كَمْ يغْوُسُ لَنَا أَجْعَلَ مَن دُونَ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَبُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَدْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ إِلَّ ذَابِلَ عََّهُم يَكعون وَقَاُ يَ أَُوهَ السَّاحُ دَلَناَا وََّكَ بِمَا عَهدَ دَكَئِ نَالَ مُمتَدُ فَلَمْ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 أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِيرٌ فَلَوْنَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِمِينَ فاستخف قومه فأطاروه إنهم كانوا قوما فَلَمَّا فلما آسكونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بل مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَدَدٌ عَنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ شَاءُ أُلْقِيَ عَلَيْنَا مِنكُمْ تَتَنَفَّى فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان ان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقتلف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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم وَلَا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبغون يقاف عليهم بصحاف من ذهبون وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبَالِسُونَ وَمَا مَلَكْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ نِئْتَنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِن ما اكثركم للحق كاربون ام ادغمون امرا فانما ممرمون ام يحسبون ان ما لا نسمع سر وهم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 فَتَرَىٰهُمْ يَقُودُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون منه وهي الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فاما يكفون واتينه يا ربي انها